سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله ل ن ر ه ومن آياتنا إن هو السميع البصير، و آ ت ي ن ا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ألا ت ت خ ذ و ألا ت ت خ ذ و ا من دوني و ك ر ا ل ا ت ت خ ذ و من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إ ن ه كان عبدا شكورا و ق ضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد في الأرض مرتين لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعد عدوان كبيرة فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا ألي بأس شديد ألي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم مردتنا لكم الكرّة عليهم، ثم م ر د د ن ا لكم الكرّة عليهم، و أ م د د ن ا ك م بأموال، وأمدتناكم. بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثر ن ف ي ر ا إن أحسنتم أحسنتم لأفسكم ن وإن أ س أ ء ت م فلا ه فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ل ي َ س ُ و ج ُ هَكُمْ ب ِ ي َ س ُ و ولي يدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليوتبغوا ما ع ل ا تتبيرا إن أحساتم أحساتم لأفسكم ن وإن أ س أ ء ت م فلا ه فَإِذَا جَاءَ أ َ و َ د ُ الْآخِرَةِ ل ي َ س ُ و ُ و ج ُ ه َ ه َ ك ُ م ْ فَإِذَا جَاءَ و َ ع د ُ ا ل آ خ ِ ر ة ل ي س ُ و َ ه ك م و َ ل ي د خ ُ ل ا ل م س ج د و َ ل ي َ د خ ُ ل ا ل م س ج د َ كَمَا د َ خ َ ل و ه أ َ و ل ْ م ر ّ ة و َ ل ي ت َ ب ر و ا مَا ع َ ل َ و ا ت َ ت ب ي ر ا عَسَى ر َ ب ّ ك م أ ي ر ح َ م َ ك م و َ إ ِ ن ع ُ د ت ُ م ع د َ ن ا و َ ج ع ل ن ا ج َ ه ن م م َ ل ِ ل ك ا ف ر ي ن ح َ ص ي ر ا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أ ق و ا ن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 ما أهوا بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل ونها ر آ ي ت ي ن فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية ببصرة لتبتغوا فضل من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابه ا ل ق ا ه م ا ن شورا وكل إنسان ألزمناه طائر ه ي ر ه ُ ف ي ع ن ق ه و ن خ ر ج ل َ ه ي و م ا ل ق ي ا م ة ك ت ا ب ا ي ا ل ق ا و م ن ش و ر ا ق ر أ ك ت ا ب ك إ ق ر أ ك ت ا ب ك ك ف ب ن ف س ك ا ل ي و م ع ل ي ك ح ز س ي ب ا م ن ا ي ه ت د ى ف إ ن م ا ي ه ت د ي ل ن ف س ه و م ن ا ض ل ف َ إ ن م ا ي ض ل ع ل ي ه ا و ل ا ت ز ر و ا ز ر ة و ز ر و َ م ا ك ُ ن ا م ع ذ ب ِ ي ن ح ت ى ن َ ب ع ث َ ر َ س و ل ا و َ إ ذ ا أ ر د ن ا أَن ن ه ل ك َ ب َ ر ي َّ ة ً أ َ م ر ن ا م ت َ ر ف ي ه َ ا وَإِذَا ردنا أن نهلك برية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحط عليها القول فدمرناها فحط عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك ب ذ ُ و ا بعباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن ن ر ي د ثم جعلنا له جهنم يصلها، ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن ف أ و ل ا فَأُولَئِكَ كَانَ س َ ع ي ُ ه ُ م َْ ش ْ ك ُ و ر ً ا ك ُ ل َّ ن م ِ د ُّ ه َ ا أُولَاءَ وما كان عطا ربك محضرا انظر كيف فضلا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر د ر ج ا ت وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموم م خ ذ و ل ا و َ ق َ ط َ ى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إِيَّاهُ و َ ق َََ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إِيَّاهُ و َ ق َ ط ََ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ أحدهما أو كلاهما، ح د م ا أو كلاهما، فلا تقلهما ُ ف فلا تقلهما أ ُ ف فلا تقلهما ُ ف ولا تنهرهما، ولا تنهرهما، وقلهما ه م ا جناحد ل ن الرحمة وخفظ لهما ج ن ا ح ت ل من ا ل ر ح م ن وقر الرحمهما كما ربياني رب ياني صغيرا وقر الرحمهما كما رب ياني وقر الرحمهما كما رب ياني صغيرا ر ب ك م أعلم بما في ن ف و س ك م إن تكونوا صالحين ف إ ن ه كان ل ل أ و ا م ي ن غفورا وآتِ ا ا ل ق ر ب ا حقه والمسكين وبن ا السبيل ولا تبذّر ت ب ذ ي ر ا إن ا ل م ب ذ ر ي ن كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنه. مبسورا ترا رحمة من ربك ترجوها ف ق ل ه م ق ل م يسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسق فتقع دملا فتقع دملا محسورا إن ربك ي ف س ُ الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباد خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاء نحن نرزقهم وإياكم إن قت لهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وس ا سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل م ظ ل و فمن فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل إنه كان من صورا ولا تقر ما ل ا ل ْ ي َ ت ِ م إلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ و َ أ و ف ُ و ا بِالعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ م َ س ُْ و ل ً ا و ََ و ْ أ و ف ُ و ا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ و َ أ و ف ُ و ا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذ َ ل ِ ك َ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ت َ أ ْ و ِ ي ل ا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ و سَلَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ و َ ا ل ف ُ ؤ َ ا د َ كُلُّ أ ُ و ل َ ا د ك ا ن عنهم م س ه و ل ا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر و ا ل ق ؤ ا د كل أولئك كان عنهم س ه و ل ا ولا تمشي في الأرض م ر ح ا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال ق و ل ا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخرة ا ل ق ا ف ي ج َ ه ن م ولا تجعل مع الله إلها آخرة ُ ل ق ا ف ي ج جهنم م َ ل و من مدحورا فاصبأكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائ هائكتين ثن إنكم ل تقولون قولا عظيما ولقد ص ر ف ن ا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا ن ف و ر ا قل لو كان معهم آلهة كما يقولون إذا ل ل ب ت غو إلذ ى ي العرش س ب ي ل ا سبحانه وتعالى ع م ا يقولون علو ك ب ي ر ا قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يقولون إذا اللبتوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى َ م ا يقولون علو كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإمّن إ لا يسبح بحمده و إ ن م ن شيء سبح بحمده ولكن لا تفقهنا تسبحهم إنه كان حليما إنه كان حليما إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكن أ ن َّ أ َ ي َ ف ْ ق َ ه ُ وَفِي آ ذ َ ا ن ِ ه ِ م ْ و َ ب ر َ ا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدَبَارِهِمْ ن ُ ف ُ و ر ا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إ ِ ذ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإذْ هُمْ ن َ ج ْ و َ ا إ ِ ذ يَقُولُ ف ظ َ ا ل ِ م ُ و ن َ إ ِ ن ا تَتَّبِعُونَ إلَّا رَجُلًا ن َ س ْ ه ُ و ر ا وركيف َ ر ب و ل ك الأمثال ف َ ل فلا يستطيعون س ب ي ل ا وقالوا أئذكنا ع َ ا ر و ورفاتا أئن لمبعوثون خلقا ج د ي د ق ُ ل كنوا ح ج و ا ة ً أو حديدا ك و ل ن و ا ح ج ا ر ة أ َ و ح د ي د ا أ و خ َ ل ق ا م م ا ي ك ُْ ر ف ي ص د و ر ك م ف س ي ق و ل و ن َ مَن ي ع ي د ن ا الذي فطركم أولى م ر ّ فسينقطون إليك رؤوسهم ويقولون م ت ا هو ا ل ع س ا أي يكون قريباً يوم يدعون فتستجيبون بحمده يوم يدعون فتستجيبون بحمده وتظنون لبثتم إلا بثم إلا ق ل ي ل ا وقل لعباد الذين آمنوا وقل عباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو ا مبين ربكم أعلم بكم إيش يرحمكم أو إيش يعذبكم وما أرسلنا ك عليهم وكيلا، وربك أعلم ب م ن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ولقد تفضلنا بعضاً ن ب ي ن َ على بعضٍ وآتينا داود زبوراً ولدعوا الذين زعمت من دونه فلا يملكون كشف الضرع ولا ت ح و ي ل ا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون إن عذابه إن عذاب ربك كان م ح ذ و ر ا ً و إ م ن قريت إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو م ع ذ ب ه ا أو معتبها ع ذ ا ب ا ش د ي د ا كان ذلك في الكتاب م س ص و ر ا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون و آ ت ي ن ا ثمودا َ ت َ م بشرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن أن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا الرؤيا التي أرناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن و ف ه م فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا و إ ذ ق ل ل ل م ل ا ك س ج د و ا لآدم فسجدوا إلا إبريس فسجدوا إلا إبريس قال أأسجد لمن خلق ت ط ي ن قال وأيتك هذا الذي كرمت علي ل ِ ن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك نذريته لأحتنك نذر ي تَهُوُ إلَّا ق َ ل ي ل ا ق ا ل َ ا ذ ََ ب ف َ م َ تَبِعَكَ م ِ ن ه ُ م ف َ إ ِ ن ج َ ه َ ن م َ ج َ ز َ ا ؤ ك ُ م ْ قَالَ ا ت ه َ ب ف َ م َ تَبِعَكَ م ِ ن ه ُ م ْ ف َ إ ِ ن جَهَنَّمَ ج َ ز َ ا ؤ ك ُ م ْ ج َ ز َ ا ء م ُ ه ُ و ر ا و َ ا س ْ ت َ ف ْ س ِْ م َ ن ا س ت َ ط ع ت َ م ِ ن ْ ه ُ بصوتك وأجل بعليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجلكم ي ا ل ف ل ك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم ر ح ي م ا وإذا م س ّ ك م ا الضر في البحر َ ل م ن تدعون إلا إياه فلما نجّاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أ َ ف َ أ َ م ِ ن ُ م و ا أ َ ي ْ ح س ِ ف َ ب ِ ك ُ م جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أ َ ف َ أ َ م ِ ن ُ م و أ َ ي ْ خ ْ س ِ ف َ ب ِ ك ُ م جَانِبَ الْبَرِّ أو يرسل عليكم حاصباً أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكلاً أما من يم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم طاصفاً من الريح فيرسل عليكم ب ا ص ف ا نريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرين ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون ف ت ي ل ا ومن كان في هذه فهو ف ي الآخرة أعمى و م ن كان في هذه أعمى فهو ف ي الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن ك د و ل يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا ا ت خ د و ك خليلا ولولا ثبتناك لقد كتتر إ ل ي ه م شيئا قليلا إذا لأتقاك ض ع فالحياة و ض ع فالممات ثم لا تجد لك ع ل ي ن ا نصيرا و إ ن ك ا ت ل ا ي َ س َ ف ز و ن ك من الأرض ليخرجوك منها ثم وَإِنَّكَ د و ا ل ي س ْ ت َ ف ِ ز ُ و ن َ ك َ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا و َ إ ِ ذ ا ل َ ا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَمْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ ل ِ س ُ ن َِّ أَقِيمِ ا ل ص َّ ل ا ة َ ل د ُ ل و ك ا ل ش َّ م س ِ إ ل ى وَسَقِ ا ل ل ي ل ِ و َ ق ُ ر آ ن ا ل ف َ ج ر أ ق ِ ي م ِ ا ل ص َّ ل ا ة َ ل د ُ ل و ك ِ ا ل ش َّ م س إلَى وَسَقِ ا ل ل ي ْ ل و َ ق ُ ر آ ن ا ل ف َ ج ر و َ ق ُ ر آ ن ا ل ف َ ج ر ِ ن قُرآنَ ا ل ف َ ج ر كَانَ م ش ه و د ا وَمِنَ ا ل ل ي ْ ل ف َ ت ه ج د ب ه ن َ ا ف ِ ل َ ة ل ك ع ز س ى أيَّ بعثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ ف َ ت َ ه َ ج َّ د بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَيَّ بعثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ ف َ ت َ ه َ ج َّ د بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى ي ب ع ث ك ر ب ّ ك َ س َ ا ء ي ب ع ث ك ر ب ّ ك م ق ا م ً ا م ح م و د ا و ق ُ ل ر ب ي أ د خ ِ ل ن ي م د خ َ ل َ ص د ق ا و أ خ ر ج ن ي م خ ر ج ص د ق ا و ا ج ع ل ن ي م ن ا ل د ن ك س ُ ل ط ا ن ا ن ص ي ر ا و ق ل ج ا ء ا ل ح ق ّ و َ ز ه ق ا ل ب ا ط ل و ق ل ج ا ء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 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خ س ا ر ا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وإذا أنعمنا على ا ن ا ن أ ع َ ض و ن ه ى بجانبه وإذا مسه الشر كان يهوسا قل كل يعمل على شاكلته كل كلو يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا س ب ي ل ا ويسألونك عن روح كل روح من أمر ربي وما أ و ت ُ من العلم إلا قليلا وما أوتى من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهب نبي الذي أوحينا إليك لت و ل ئ ن ا ل ن ذ ه ب ن ب ا ل ذ ي أوحينا ثم لا تجد ثم لا تجد لك علينا به وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك ك ب ي ر ا قل إني جت معت الجس والجن على القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا ي قل إن جت م ع ت الإنس والجن على أ ن ي أ ت و ا صرّفنا للناس في هذا القرآن ليذكروا، فبع أكثر الناس إلا كفّورا، ولقد صرّفنا للناس في. هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا و ق ا ل و ا لنؤمن ن لك حتى تفجر لنا من الأرض طوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء أكما زعمت علينا ك س ف ا أو تأتي بالله والملائكة ق ب ي ل ا أو يكون لك بيت من زخرف أو ت ر ى ف ي السماء ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب ا نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل ك ن ت إلا بشر ا ل وما منع الناس أن يؤمنوا إ ذ ج ا ء ه م الهدا إلا أن قالوا إلا قالوا أبعث الله بشر الرسول ا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل ك ف ى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن ي ض ر ل ف ل ن تجد لهم أولياء من دونه. ونحشرهم يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يوم وبكموا وصما مأواهم جهنم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عيون وبكما وصم ما أواهم جهنم ما أواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أ ئ ذ ا ك ن ا عظام ا ورفات ا أئن ا لم ب ع و ث و ن خلقا جديدا أ ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجل إلا ريب فيه. وجعل لهم أجل ا ل ا غيب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا ُ ل ل و أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامزكتم خشية ا ل ِ ن ف ا ق وكان الإنسان سَنُقْتُورَ وَكَانَ الْإِنسَانُ ق َ ت ُ و ر ا وَلَقَدْ ت َ ي ْ ن َ ا مُوسَى تِسْعَ آياتٍ ب َ ج َِ ا ت ٍ فَاسْأَلْ ف َ ا س ْ أ َ ل بَنِي إسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي ل َ أ َ ظ ُ ن ُ ك َ يَمُوسَ م َ س ْ ح ُ و ر ا قَالَ ل َ ق د د َ ع ل م ت َ م َ ا أ َ ز َ ل ه َ ا أ ُ ل ا ء إ ِ ل ا ر َ ب ّ ا ل س م ا و ا ت ِ و ا ل أ َ ر ض ِ ب َ ص ا ئ ر وَإِنِّي ل َ أ َ ظ ُ ن ُ ك َ ي َ ا ف ِ ر ْ ع َ و ن م َ ث ْ ب ُ و ر ا فَأَرَادَ أَنْيَسْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَنَا و َ م َ ن مَعَهُ جَمِيعًا فَأَرَادَ أَنْيَسْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَضَنَا وَمَن و ج م ي ع و َ ق ل ن ا م ِ ن ب ع د ه ل ِ ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل ا س ك ن و ا ا ل أ ر ض ف َ إ ذ ا ج ا ء أ َ و ع د ُ ا ل آ خ ر ة ِ ج ئ ن ا ب ك م ل ف ي ف ا و َ ب ا ل ح َ ق أ ن ز َ ل ن ا ه ُ و َ ب ا ل ح ق ِّ ن َ ز َ ل و َ ب ا ل ح ق ِ أ ن ز َ ل ن ا ه ُ و َ ب ا ل ح َ ق ِ ن َ ز َ ل و َ م ا أ خ ر ج ن ا و م ا أ َ ر س َ ل ن ا ك إ ل ا م ب ش ّ ر َ و َ ذ ي ر ا و َ ق ُ ر ا آ ن ً ا ف َ ر َ ق َ ن ا ه ُ ل ت َ ق ر َ أ َ ه ُ ع َ ل ى ا ل ن ا س ِ ع َ ل ى م ُ ك و َ ق ر ن ا ف َ ر َ ن ا ه ُ ل ت َ ق ر ََ ه ُ ع ل َ ى ا ل ن ا س ِ ع َ ل َ م ُ ك و َ ن َ ز َّ ل ه ُ ت َ ز ي ل َ قُلْ آ م ِ ن و ا ب ِ ه أ َ و ل ا تُمِنُوا إ ِ ن ا ل ذ ي ن َ أ و ت ُ و ا ا ل ع ل م َ م ِ ن ق َ ب ل ه لا عليهم ي خ ر و ن للأذان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول و ي خ ر و ن للأذان يبكون و ي خ ر و ن للأذان يبكون سيدهم خشوعا. ا دع الله أو دع الرحمن أيما تدع فله الأسماء ا ل ح س ن ى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا